بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا طيما ليواذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات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 إذ أَوَ الْفتيَةُ إلَى الْكَحفِ فَ قَامُرَبنَ آتِناَ مِلَّدُم كَ رَحْمَ فَقالَاوا رَبنَا آتِن مَِّد كَ رَحْمَتَ وَهَيناَا مِنْأَمررِنَ رَشَدَ فَضْ رَبنَ عَىأَذ نِهِم فِيكَحفسِنينَ ثُمَّ رَاسَلْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِسُوا أَمَّا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى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 لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأغوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته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 وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ كم لبستم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبستم فبعث احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر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 إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَا تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَرَيْبٌ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ يَنَارًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم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 ولا تقلن لم لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى أن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 واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحادا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تَدَعْ عَيْنَاكَ عَنْهُ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تُضِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ يفُر إِ أَتَدَنا لِظَّالِ مَِ نَارًا أَحاقَ بِهِم سُرادِقُهَا وَإ يَْتَغثُ يغثُ بِمَا إِ كَمُهل يَشج بِسَ الشَّرابُ وَس أَتْمُ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات تعين تجري من تحتهم يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ مِسْكِينٌ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَقلِ بَلَهُ مَسَ الرجُ لَْنِ جَعلناَا لحَدهِ م ج متَيْنِ مِنْ عَعْن بِ وَحَفَفْناهُماَا بنَف وَحفَفناهُماَا بَفل وَجَعلناَا بَنَهُ تَلْجَ تَيْنِ آتَدْقُكُ لَهَا وَلَْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئَوْ وَفَجرَرنَا خِلَ لَهُ مَ نَهَرَ وَكَانَ لَهُ سَمَرُون فَقَالَ لِصَاعِبِهِ وَهُو يُحاوِرُهُ أَنَ أَكْثَرُ مِن كَمَالَ وَأَعّ نَفَرَاء ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قال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 تيقا ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلا تستطيع عليه طلبا وأحيط بثمره فأصبح يطلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية, وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تقل له في أتر ينصرونه من دون الله وما كانه انتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. وَبْرِبَ لَهُم نَثَلَ الحَياتةِ الدُّننَكَمَا إِ أَزَلناَاهُ إَِ السَّماء إفَخْتَلَقبَبِه نَبةُ الأأَرض فَخْتَلَقبَبِهِ نَباتُ الْ الأْرضِ فَأَصَْحاجمَا تَذْرُوه الرياح وَكَانَ اللهَّهُ على كلُلِّ شَيئٍ مُقتَدِرَ المَالُ وَْبَنُ نَزينَة الحيةِ الُّنْيياَا وَالباقِيَةُ الصَّالِحَاتُ خَييرٌ ع دَ رَبِّكَ ثَوَابَوُ وَخَيرٌ أأَمَلَ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 Və və dəkəb fətərəl məjirmən məşfqən فِيهِ fiyhə və yəqələn, ya və ilətəna, ma ləhəzə ləqədər cəhərə və yəqələn, ya və ilətəna, ma ləhəzə ləqədər cəhərə və ləqədər cəhərə və ləqədər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 أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضودا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 ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الماس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ إِلَّا أن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قَبْلُ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا حُزْوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقارا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا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 وَتِلْلكَ الْ القُراء أَهْلَكْ نَهُلََّ ظَلَم جَعَ المَالِمَهلتِهِمَّ عدَب وَإِذْ قَالَمُ سَانفَتَهُ لَا أَبَ رَحُ حتىَى أَبَلُ غمَجَمَعَ الْ البَحرَعينِ أَوْ أَمْض يَحُقُوبَاب فَلََّا بَلَغَمَ جَمَعَ بَيْنِهِ مَا نَساح تَهُ مَا فَتَّقَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحرِ صَعْربَاء فَلََّ جَوزَ قَالَ لِفَتَهُ آاتِ غَدَاءأَنَّ لَقَدلَقنَ مِنْ سَفَرنَا هذا نَصْخبَاء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 قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 فانطلقا حتى إلى ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا ق لا تُآخِذْنيِي بِمَا نَست وَلَا تُحِقنيِي مِنْأَمِر يَو الصَّراء فَقلَ قاحَت إِ لَقِيَغُلَ مَن فَقَتَ لَهُ قَا قَتَ تَنَفْسَ زَكةَ بِغَيِرِ نفس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 أَذَ بَلَغْتَ مِنِّي عُذْرًا طَلَقَا حَتَّى إِلَى أَتَى يَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا فَأَبَوْا أَنْ قضى فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا أََّ السَّفينةُ فَكانت لمساكينَ يَعمللونَ فيِي البَحرِ فَعرَتُّأَ عبَهَا وَكانَ وَر أَهُم مَلكك وَكانَ وَر أَهُم مَكُ يأخذُ كلُ سَفينةٍ غصبا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 وَأَمَّ الجِدَعرُ فَكَانَ لِغُول مَْنةِ مَْنِ فِي المدينةِ وَوكانَ تحتهُ كَزُ الهُماَا وَكانَ أَبُهُ م وَكَانَ أَبُهُ مَا صَالِح فَأَرَادَ رَبُّكَأَ بَلْ الغ أَشُددَّهُ مَا وَيَْتَقْردَكَ زَممَا رَحْمَةً مِ الرَبِّك وَماَا فَعَْلتُمعَن أَمرِي ذَلِكَ تَأول مَا لَمْ تَصْطِح عَلَيْهِ صَابَراء وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذكرا. إنا مكنا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَّبَعَ سَبَبًا فَتَا الى بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إما إِنَّ مَا تُعَذِّبُ وَإِنَّ مَا تُؤْتِي فَمَن تَتَّخِذْ فيهم حسنا وَلَ أَمَّ مَ وَلَمَ فَسَفَنُ عَذذِبُهُ ثَُّ يُرَدُّ إى رَبِّهِ فَيُعدِّبُهُ عَذاَابًَا نُقرَاء وَأَمَّ مَن آممَنَ وَامِلَ صَالِحَ فَلَهُ جَزَ أَنِحُسْنَا وَسَنَقُول لَهُ مِنْ أَمرِنَا يُصَّرَاء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 قالوا يا ذالقرنين ذا ان ما يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجاً على ان تجعل بيننا وبينهم سداً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 فَإِلَ جَأَوعْدُ رَبّ جَعللَم دَككَّ وَكَانَ وَعْدُ رَبّ حََّّ وَتََتْنَا بَعْبَهُم يَوْمَائِذِ يَموجُ فيِي بَعْض وَنُ فِي خَفِي الصّورِ فَجَمَعنهُم جَمّ وَعرَب النَا جَهَنَّ مَا يَوومَئِذِ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 117. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا 118. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا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 Zələk jəzəu جَهَنَّمُ jəhənm bəmə kəfərəm, və təkhəzəm əyəti və rəsli hüzuəm. İnnə ləzən əmənəu və əməl əsələxət qanət 119. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا 110. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي 111. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي 112. ولو جئنا بمثله مددا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 أَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا